ف إ م ا من بعد و إ م ا فداء حتى تضع الحرب أ و زارها ذلك ولو يشاء الله ل ن ت ص ر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين ا ق ت ل و ا في س و ع ه ا ل ل ن ا ل ويصلح ه سيهديهم م ب ا ل ه م و ي د خ ل ه م ا ل ج ن ة ع ر ف ه ا ل ه م ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا تنصر ا ل ل ه ي ص ر ك م و ي ث بانهم ت ق د ل ذ ي كفروا ف ت ع س ل وأضل أعمالهم ل ذ كرهوا بأنهم ك ما أ ن ز ل الله ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وللكافرين الله ذلك ب أ ن الله مولى الذين آ م ن و ا و أ ن الكافرين لا مولى لهم إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل و الانعام والنار مثوى لهم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 ومنهم من يستمع إ ل ي ك حتى إ ذ ا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أ و ت و ا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أ ه و ا ء ه م والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ََْ ينظرون ََُُ الا َّ ا ل س َّ ا ع ََ ة أ َ ن تاتيهم َُِْ ب َ غ ْ ت َ ة ً فقد ََْ جاء ََ ش ر َ ا ط ُ ه َ ا ف َ أ َ ن َّ لهم َُ إ ِ ذ َ ا جاءتهم ََُْْ ذكراهم ُِْْ فاعلم َََْ ن َّ ه ُ لا َ إ ِ ل َ ه َ الا َّ الله َُّ واستغفر ََِْْْ لذنبك ََِِْ وللمؤمنين ََُِِِْْ والمؤمنات ََُِِْْ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 ومن يبخل ف إ ن م ا يبخل عن نفسه والله الغني و أ ن ت م الفقراء و إ ن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أ م ث ا ل ك م